بسم الله الرحمن الرحيم رسالة إلى الشباب الإسلامي أيها الشباب احذروا الدماء احذروا الدماء رسالة إلى الشباب السعودي ارسلوا من نصرى من هنا لإخواني وأحبابي عبر أسير الحب في الله ارسلوا إليهم بهذه الرسالة من بلادكم اشرق نور التوحيد والسنة. وعلى ترابكم بيت الله ومسجد سيدنا رسول الله. ايها الشباب. انا لا اتكلم كلمة من عند نفسي. تنكروا قول الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما رسالة إلى الشباب أخي ليس من حقك أن تسلب حياتي أن وليس من حق أن أسلب حياتك أن الله وحده والذي يسلب هذه الحياة لأنه واهبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب شرم فجقترف. فتح اليوم من ردم يأشوج ومأشوج مثل هذا. وحلق النبي باصبعيه السفابة والابهام. فقالت زينت يا رسول الله انا هلك وفينا الصالحون. قال نعم. قال نعم. اذا كثر الخبر. من, من امن رجلا على فقد فقتله. فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا يا هذا القاتل فيما قتلني. ماذا يكون جواب من ففك دماء المسلمين. الدماء ليست رخيصة. الدماء السماء ليست رخيصة. السماء ليست رخيصة. يترى إخوانكم بتفجيرات القمة للانتاج والتوزيع الإسلامي أن يقدم لكم هذا الإصدار والذي هو عنوان رسالة إلى الشباب الإسلامي. رسالة إلى الشباب السعودي لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد حاتم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.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 وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب من شاكم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله رسالة إلى الشباب المسلم هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة وكعادتي في مثل هذه المحاضرات المنهجية المهمة حتى لا ينسحب لدساط الوقت سريعا من تحت اقدامنا ان اركز الحديث مع حضراتكم في العناصر والمحاور التالية اولا مكانة الشباب ثانيا الفهم عن الله ورسوله ثالثا فقه التغيير رابعا الجماء لها حرمة وأخيرا باقة من بستان النصح فأعيرون القلوب والأسماع أيها الأفاضل بين دي وفي كل مكان من أرض الإسلام والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولا مكانة الشباب أيها الأحبة إن كان آباؤنا وشيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمل. إن كان آباؤنا وشيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمل. ولا يمكن أن يأتي عقل مجردة. دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين، فالعمة لا تفتغني أبدا عن شيوخها وشبابها. الأمة لا تفتغني أبداً عن شيوخها وشبابها. هم الذين نصروا الدعوة من لحظاتها الأولى، وهم الذين رفعوا لواءها بقوة وإخلاص. وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء والمهج والأرواح والأموال فلقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله جل وعلا ثم بفضل الشباب أن يقيم للإسلام دولة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في سن الاربعين حين اوحى الله اليه بالرسالة وهو سن اكتمال الشباب وابو بكر رضي الله عنه كان في السابعة والثلاثين من عمره وعمر ذو الخطاب رضي الله عنه كان في السابعة والعشرين من عمره حين دخل الاسلام وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن وقاص ومصعب بن عبيد وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ واسعد بن زرارة وخطاب من ارس والارقم بن ابي الارقم وديلان بن رباح كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب بدل المهج والدماء والأوقات والأرواح لنصرة دين الله تبارك وتعالى أيها الأحبة إن أول سفير يتحدث باسم الإسلام ويعرض قضية الإسلام خارج أرض الإسلام عرضا بليغا بديعا مؤسرا كان شابا لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره أتدرون من هو إنه جعفر بن ودي طالب الذي وقف بين يدي النشاشي في ارض الحبشة ليعرض جعفر باسلوب بديع بليغ ليعرض قضية الاسلام امام ملك الحبشة عرضا انتبه معي عرضا استطاع ان يضيء به للاسلام نورا في ارض مظلمة واستطاع ان يغرس به للاسلام شجرة في ارض مغفرة بل وافتطاع ان يشق به للاسلام نهرا للحياة وسط احجار صلدة قاسية عاتية فوالله ما تركت قريش هذه الفئة المؤمنة التي فرت بدينها من مكة الى الحبشة ولماذا الحبشة لان بها ملكا لا يظلم عنده احد ثم ليغسل هؤلاء المعذبون جراحهم بشلالات الحبشة العزبة فما زالت الصيات مؤثرة في الظهور والأبدان فروا بدينهم إلى الحبشة لا يريدون جاها ولا مالا ولا وجاها وإنما يريدون أن يعقد الله جل وعلا وأن لا يفتنهم أحد في دين الله سبحانه وتعالى أرفلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليرد إليهم هذه الفئة المؤمنة وكان النجاشي ملكا عادلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ قرارا حتى طلب هؤلاء المهاجرين ليسمع منهم لا أريد أن أطيل وقف جعفر بن عبي طالب رضي الله عنه بين يدي النجاشي ليعرض قضية الإسلام عرضا بديعا بليغا ماذا قال؟ قال جعفر رضي الله عنه حين مسأله النجاشي ما هذا الدين الذي فارقت به دين قومكم ولم تدخل به في ديني ولا في دين أي أحد من هذه الملل؟ فقال جعفر بن طالب أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة. ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف كنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله جل وعلا لنوحده ونعبده ولنخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأوتان فآمنا به وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله جل وعلا فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنون في ديننا وضيقوا علينا فلما قهرونا وظلمونا خرجنا الى بلادك ورغبنا في جوارك ورجون الله عز وجل ان نظلم عندك بالله عليكم ايتوني بلغة ايتوني بلغة نستطيع ان نعبر بها عن هذه الحكمة وعن هذا الفهم الدقيق وعن هذا الوعي العميق شاب في ريعام الشباب وهذا شاب اخر ايها الافاضل يضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه مصير الدعوة مصير الدعوة فلقد أدى أهل مكة كلمة التوحيد وطرب أهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت يسرب تمثل الأمل الباقي فجعل النبي مصير الدعوة في هذا البلد في يسرب بين يدي شاب انه غرة فتيان قريش انه لؤلؤة ندواتها انه ظاهرة شبابها انه غطب الراحة بين ابنائها انه مصعب الخير مصعب الزعمير الذي استطاع في فترة قليلة ان يضيء للإسلام نورا في كثير من بيوت الانفاق الذين نصروا الله جل وعلا ورسوله بعد ذلك نصرا مؤذرا وهذا شاب آخر يضع النبي صلى الله عليه وسلم نصير الدعوة بين يديه في بلاد اليمن إنه حبيب رسول الله معاذ بن جبل رضي الله عنه وهذا شاق آخر يضع النبي بين يديه قيادة الجيش الإسلامي الجرار الذي خرج لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الشام لغزو الروم وتحت قيادته أكبر الصحابة انه اسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنهما كانوا شبابا نصر هذا الدين ورفعوا الراية وساروا على الدرب بثقة وثبات فعز الله عز وجل بهم دينه ونصر الله عز وجل بهم عبده ورسوله ومصطفاه لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب شديد الفرح بهم لان الشباب قوة هائلة وطاقة جبارة وشعلة متقدة فالشمس لا تملأ النهار في اخره كما تملأ النهار في اوله ولكن هذا الحماس وهذا الاخلاص ان لم ينضبط بالضوابط الشرعية القرآنية والنبوية ربما تتحول نعمة من نعمة إلى نقمة ومن منحة إلى محبة ومن أمل إلى ألم ومن خير إلى شر ومن أفراح إلى شرخ إذا بعد الشباب عن دين الله تبارك وتعالى غرق في بحور الشهوات وإذا حرف الشباب عن فهم دين الله جل وعلا على مراد الله ورسوله سقط في شباك الشبهات ولا يخفل على احد ان كثيرا من شبابنا الان قد غرق في بخور الشهوات وسقط في شباك الشبهات لكن الذي يدم القلب انه اذا امتدت الى هذا الشباب الذي يغرق غرقا محققا اذا امتدت اليه يد متوضئة طاهرة عاقلة واعية فاهمة على بصيرة جذبت الشباب اياد اخرى كثيرة بكثرة الاعداء المتربصين بشبابنا ممن لا يريدون لشباب الامة ان يتربى ابدا على منهج الله وعلى منهج رسول الله على أيد العلماء الربانيين والدعاة المخلصين الصادقين ولا مخرج ايها الافاظل لا مخرج لنا ولا لشبابنا من هذه الأزمة الطاحنة والتتنة العادية القاسية إلا بالعودة الصادقة إلى قرآن الله وإلى السنة الصحيحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ورسوله وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاج شديد الفهم عن الله ورسوله أيها الشاب الحبيب يا ملء الفؤاد والله الذي لا اله غيره اني لأخاطبك الليلة بقلبي وروحي وعقلي وكياني فانتم امل هذه الامة ايها الافاضل من سلك طريقا بغير دليل ضل ومن تمسك بغير الاصول زل والدليل المنير في الظلماء والاصل العاصم من جميع الكتن والاهواء هو العلم بفهم عن الله ورسوله بعمل يزين هذا العلم والفهم قال الله جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله واستغسر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال الحاصب ابن حجر رحمه الله ان الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بامرين فبدأ بالعلم فقال فاعلم انه لا اله الا الله وسنى العمل فقال واستغفر لزنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال فقدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل فما دنت على علم أيها الحبيب فأنت على خير وعلى هدى وإن ابتعدت عن طريق العلم الصحيح على مراد الله ورسوله وقعت في الضلال والشقاء ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يطرق عالم أو حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فأعظم شيء يطلب في الدنيا هو العلم ولم يأمر الله نبيه طلب الزيادة من شيء إلا من العلم قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علم ورفع الله شأن أهل العلم فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا أريد أن أطيل النفس في قضية العلم المضوع فيه طويل لكن الذي أود أن أؤكد عليه وأن أركز عليه مع أحبابنا من شباب الأمة في كل بقاع الأرض هي قضية الفهم قضية الفهم عن الله ورسوله فالدليل أيها الأفاضل ليس منتهى العلم الدليل ليس منتهى العلم لا بد ان تكون فاهما للدليل لا بد ان تكون على بصيرة بمراتب الدليل ومناطقات الدليل لا بد من الفهم عن الله لذا نرى البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتاب العلم باب بعنوان باب العلم قبل القول والعمل ثم يترجم بابا اخر بعنوان باب فهم في العلم باب فهم في العلم ويروي هذا الباب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين قال الحافظ حجر يفقه في الدين أي يفهم الفهم نعمة عظيمة وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم انتبه لكلام ابن القيم النفيس قال ابن القيم رحمه الله اسمع سوء الفهم سوء الفهم عن الله ورسوله اصل كل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام قديما وحديثا هل انتبهتم يا شباب? سوء الفهم عن الله ورسوله? اصل كل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام قديما وحديثا واصل كل خلاف في الاصول والفروع وقال ابن القيم لله دره اسمع وهل اوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزله والرواتب وسائر طوائف اهل البدع هل اوقعهم فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله هل اوقعهم فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله قضية الفهم من اخطر القضايا حتى لا تستدل بالدليل في غير موضعه وحتى لا تستشهد بالدليل في غير مناطه لقد ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما والحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد فخطب الناس فقال ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فضج الناس في المسجد وتعجبوا لقول أبي بكر ماذا يقول الصديق رسول يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة قال أبو سعيد لكن أبو بكر كان أفهمنا لمراد رسول الله، فلقد علم أبو بكر أن العبد المخير هو المصطفى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، والله لقد من الله على ابن عباس بهذه النعمة الجليلة نعمة الفهم للقرآن، فلقد سأل عمر بن الخطاب يوما الصحابة. عن صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتر فقال بعض الصحابة يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفره ويتوب إليه وقال بعضهم قولا قريبا من هذا فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال ما تقول أنت يا ابن عباس قال أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين قال ما تقول فقال ابن عباس أرى أنها أجل رسول الله أعلمه الله إياه انظروا الى الفهن قالت ابن القيم وهذا من ادق الفهن والطقه فالتفت عمر الى ابن عباس رضي الله عنه جميعا وقال والله ما اعلم منها الا ما قد علمت ابن عباس وكاد عثمان ابن عثان رضي الله عنه ان يرجم مسلمة بريئة وضعت ولدها لستة اشهر فاتهمت بالزنة لولا ان من الله يومها على عثمان بابن عباس رضي الله عنهما وقال لا تعجل يا امير المؤمنين فاني ارى المرأة قد تضع ولدها لستة اشهر وذلك مذكور في القرآن قال اين ذلك ابن عباس اين موضع ذلك في القرآن فقال ابن عباس لقد ذكر الله الحمل والتصال في آية واحدة فقال جل وعلا وحمله وتصاله ثلاثون شهرا ثم حدد الله مدة الرضاء فقط باربعة وعشرين شهرا فقال جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وبمجموع الايتين طبع المرأة ولدها لسكة اشهر هذا من ادق الفهم والطفه بل لقد روى ابن ماجة واحمد والحاكم بسمة صححة وشيخنا الالباني وغيره من حديث جابر ابن الله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا انهما قال كنا في سفر فاصاب رجل منا حجر فشجهوا في رأسه ثم احتلم. فقال هذا الرجل لاصحابه هل تجدون لي رخصة في التهمم؟ قالوا لا. ما دمت تقدر على الماء. وهذا الدليل صحيح. الدليل صحيح. تماما. اذا استطاع ان يغتسل بالماء فلا يجوز له ان يتأمم. لكنه مشجوز الرأس. والماء بارد. فاغتسل الرجل فما. فلما اشبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال? قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال والعي هو الجاهل حكم النبي عليهم بالجهل بل ودع عليهم مع انهم افتوه بدليل صحيح تماما لكنهم افتوه يا شباب بدليل عام لمناطق خاص فقتلوا الرجل فلا بد من الربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع حتى لا نستشهد بالأدلة في غير موضعها وحتى لا نستشهد بالأدلة في غير مناطاطها العامة والخاصة قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال الله الله في عن الله ورسوله ولا تتعجل أيها الشاب الحبيب فلقد قال النبي الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يحكر احد الصحابة صلاته الى صلاة الواحد منهم الخوارج الذين هم كلاب اهل النار يكف احدهم في الصلاة فيحكر الصحابي صلاته الى شوار صلاة الواحد منهم ومع ذلك انظروا الى سوء الفهم عن الله ورسوله ها هو عبد الله ابن خباب ابن الاربس ابن الصحابي الجليل رضي الله عنهما يمشي مع امراته ومراته حامل فيمسك بهم الخوارج ويسأل الخوارج عبد الله ابن خباب من الارط عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فيقول عبد الله بن خباب ما يدين الله عز وجل به في شأن علي رضي الله عنه اسمع فذبحه الخوارج كما يذبح احدهم النعجة ومراته حامل سألوها في علي رضي الله عنه فهسنت عليه فذبحوها وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها ومضوا في طريقهم فمروا على بستان سقطت منه تمره على حائط بستان للنخيل سقطت منه تمره فانحلى احدهم على التمرتي ليأكلها فقال له ماذا تصنع اتأكل التمرة من غير ان تستأذن صاحبها انظروا الى الفهم الاعور والى الورع الباهت الكاذب من لحظات يقتلون عبد الله بن خباب ويقتلون امراته ويبكرون بطنها وهم الان لا يريد احدهم او لا يريدون الاحدهم ان يأكل تمره لأنه لم يستأذن صاحبها إنه سوء الفهم عن الله ورسوله فقضية الفهم أيها الأحبة من أهم القضايا ولذلك أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لكن لا بد لتحصل هذه النعمة بعد إخلاصك لله من أن تجلس بين أيدي العلماء الربانيين الذين لا يقلوا منهم زمان ولا مكان من أبناء الطائفة المنصورة في هذه الأمة فإن الله يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه وبين يدي معلمه بما لا يفتح به عليه دونه وأحذر شبابنا الذين عزقوا عن العلماء وعن الدعاة الصادقين وراحوا يحصلون العلم بأنفسهم لأنفسهم من بطون الكتب والمجلدات فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه ومن اخطر القضايا واهم الاصول التي يجب علينا جميعا ان نكون فيها على فهم دقيق ووعي عميق من اخطر القضايا ومن اهم الاصول قضية تغيير المنكر وهذا هو عنصرنا الثالث فقه التغيير ايها الحبيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين بل ولو طوي بساقه ووهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة وابمحلت الزيانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد ولن يشعروا والله بالهلاك إلا يوم التناس الأمر بالمعروف فرضه الله في قرآنه وفرضه النبي على الأمة في سنته وأجمعت الأمة على وزوده بلا خلاف بل لقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط من شروط خيرية هذه الأمة. قال تعالى كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. بل نحن جميعا نركب سفينة واحدة. يركبها الصالحون. ويركبها الطالحون إن نجت السفينة نجونا جميعا وإن غرقت السفينة غرقنا جميعا هلك الصالحون قبل الطالحين ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه يوما فزعا أو دخل يوما على زينب رضي الله عنها فزعا والحديث الصحيحين وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق النبي بأصبعيه السبابة والإبهام فقالت زينب يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قال نعم إذا كثر الخبث فنحن جميعا نركب سفينة واحدة إن نجت نجونا وإن هلكت هلكنا كما في صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاد بعضهم أعلاها وأصاد بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقل ما مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في مصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا قال صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا فلا بد جيدا من الامر بالمعروف بمعروف لا بد من النهي عن المنكر بغير منكر فلقد اتفق فقهاء الامه على انه لا يجوز ابدا ان نقدم على تغيير منكر اذا علمنا يقينا انه سترتب على تغييره ما هو انكر من المنكر الاصلي ومن رحمة الله بنا ان نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا ان تغيير المنكر يا شباب له مرافق تدبروا معي هذا التأصيل المهم فانا لا اتهم حماسك ولا اشكك والله في اخلاصك لكن لا بد ان يكون الاخلاص والحماس من ضبطين بضوابط الشرع حتى لا نضر من حيث نريد النفع، وحتى لا نفسد من حيث نريد الاصلاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان اذا المرتبة الاولى من مراتب التغيير هي التغيير باليد لكن انتظر اصبر لا تتعجل. لابد ان تكون على فهم دقيق ووعي عميق. لابد ان تكون فقيها فيما تأمر به. فقيها فيما تنهى عنه. رفيقا فيما تأمر به. رفيقا فيما تنهى عنه. هذا من نفيس كلام الشيخ الاسلام بن طيمية. فالتغيير باليد ايها الافاضل له ضوابط. وله قيود. تدبروا هذا الكلام الغالي وعضوا عليه بالنواجد فهو من نفيس كلام امامنا القيم ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الماتع اعلام الموقعين لا يجوز للعالم او المفتي او الحاكم ان يفتي في مسألة الا بعلمين الاول فهم الواقع الثاني فهم الواجب في الواقع لا بد أن تكون على بصيرة بالواقع، لا بد أن تكون على فهم دقيق ورأي عميق بما حولك، فالحكم عن الشيء فرعا عن تصوره، ثم لا بد أن تكون بصيرا بالأدلة الشرعية ومناطاتها العامة والخاصة حتى لا تستشهد بدليل عام خاص أو حتى لا تستدل بدليل خاص عام قال ابن القيم انتبه إن النبي. صلى الله عليه وسلم قد شرعه خلي بالك خلي بالك والله من الكلام النفيس ده إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر إذا إنكار المنكر واجب إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليه قال ابن القيم ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإن كان إنكار المنكر انتبه فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الكلام لابن القيم ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. قد يرد علي شاب من شبابنا المتحمس المخلص ويقول يا شيخ هذه كانت مرحلة الصضعات. تدبر معي كلام عبد القيم النفيس قال ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل. لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام إذا أيها الحبيب لا بد من الموازمة الدقيقة بين المصالح والمفاسد بين المصالح والمفاسد فلا تغير بيدك وانت تعلم يقينا انه سترتب على انكارك لهذا المنكر ما هو انكر منه فان لم تستطع ان تغير بيدك فبلسانك بكلمة رقيقة بالحكمة البالغة بالموعظة الحسنة يا أخي لا تتكاسل أن تذكر بكلمة حلوة عذبة اتركها ابذر البذرة في الأرض وأنت على يقين مطلق والله أن هذه الكلمة ستعمل عملها ولو بعد حين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا عليك إلا أن تبذر أنت بذرا صحيحا بكلمة رقيقة بكلمة رقاقة بكلمة مهزبة بكلمة متواضعة بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الأذن سامعة والروح خاشعة والعين دامعة والقلب يهواها ولم لا وهي كلمة الله وكلمة الصادق سيدنا رسول الله ما عليك إلا أن تذكر أنت مرض المعروف بمعروف وامهى عن المنكر بغير منكر انا لا اقول لك انظر الى المنكر وهزك تفيك وامضي وكأن الامر لا يعنيك لا وانما بكلمة عذبة وارجو ان لا تخلطوا ايها الافاضل بين مقامي الجهاد والدعوة فمقام الجهاد الغلظة يا ايها النبي شاهد الكفار جاهد الكفار والمنافقين واغنظ عليهم اما مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة والتواضع قال جل وعلا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك قال الله جل وعلا لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينة لعله يتذكر أو يغشى قال قتاده يا رب سبحانك ما أحلمك تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينة فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى والله لقد سمعت أحد الإخوة يرى رجلا قد التقى برجل في الشارع فتعانقا وقد بدأ المؤذن في إقامة الصلاة وهما أمام المسجد أمام المسجد وإذ به أراد أن يأمر الأخوين أن يكون إلى الصلاة فقال لهما صل حمار صلي يا حمار فباق صدري واقتربت منه وقلت لا يا اخي لا يا اخي لن يصلي قال كيف يا شيخ? كيف يصلي? قلت هل فرض الله الصلاة على الحمير? الحمير لا تصلي. قال استغفر الله. قلت استسلح اخويه. هذه طريقة دعوة. اننا لا نتعامل مع ملائكة ضررة. ولا نتعامل مع شياطين مردة ولا نتعامل مع أحجار صلدة لما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام فيها الخير والشر فيها الحلال والحرام فيها الطاعة والمعصية فيها الفجور والتقوى فيها الحلو والمر فعليك أن تكون على بصيرة بمفاتيح هذه النفس يا أخي لو تقدمت لدعوتي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 في جذب قلوب البشر اليهم. عبر كل الوسائل وبكل السبل. لماذا? ونحن نحمل الحق? لماذا ونحن نحمل الحق? الذي من اجله خلق الله السماوات والارض والجنة والنار. لماذا لا نحسن ان نوصل الحق الى اهل الارض? قد يكون الحق معنا يا شباب، قد يكون الحق معنا. لكننا لا نحسن ان نوصله الى غيرنا. وقد يكون الباطل مع غيرنا لكنه يلبس الباطل ثوب الحق ويجيد أن يصل بالباطل إلى حيث يمنغي أن يصل الحق وحينئذ وتدبر معي كل كلمة وحينئذ ينزو حقنا ويضعف كأنه مغلوب وينتفش الباطل ويظهر كأنه غالب وهنا يتألم أهل الحق لحقهم الذي ضعف وانزوه فإن كان تألمنا للحق الذي ضعف وانزوه ان كان تألمنا مكبوتا سلبيا اصبنا بالعزالية عن المجتمع والانهزامية وارى هذه السلبية والانهزامية الان تخيم على سماء الأمة الا من رحم ربه اما ان كان تألمنا للحق الذي انزوى وضعف ان كان تألمنا صاخبا دمويا منفلتا من الضوابط الشرعية ازداد اهل الارض بغضا للحق الذي معنا يجب علينا ان نحسن الدفاع وبكل اسف اقولها ان نحسن الدفاع عن قضية هي الحق بعينه يؤلمني ان اقول ان الاسلام متهم في قفص التهاب مع انه قضية مضمونة فهو الحق لكننا لم نحسن ان نبين هذا الحق لاهل الارض فيا ايها الشاق الحديد غير. بحكمة بكلمة رقيقة عذبة فإن لم تستطع بيدك عوف بلسانك فبطلبك أبش. والله الذي لا إله غيره لقد سمّ النبي صلى الله عليه وسلم إنكار القلب جهادا. هل سمعتم هذه البشرة؟ انتبهوا إليها. أقول لقد سمّ النبي صلى الله عليه وسلم إنكار القلب جهادا. في صحيح مسلم. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب اللهم اجعلنا من حواري رسول الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن شاهدهم بيده فهو مؤمن ومن شاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أيها الحبيب الكريم تدبروا مني هذه الكلمات لا يجوز لمتهور ولا لجبان ان يدلو بدلوه في قضية فقه التغيير لماذا لان الجبان سيضر بخزلانه وسلبيته مع ان ضرره مقصور على نفسه لكن ضرر المتهور اخطر لانه قد يعود على اخوانه وعلى مجتمعه بالفساد العريض بل قد يدفع التهور والحماس المنفلط من ضوابة الشرع قد يدفع الشاب من منطلق حفه لهذا الدين وعدم فهمه الدقيق ووعيه العميق لمراد رب العالمين ومراد سيد النبيين قد يدفعه للوقوع في اشنع وابشع كبيرة على وجه الارض الا وهي كبيرة القتل وسفك الدم بغير حله وهذا هو عنصر الرابع الجماع لها حرمة وهذا والله هو العنصر الذي دفعني لهذه المحاضرة في هذه الليلة المرجوة الكريمة المباركة واسمحوا لي أن أوجه الخطاب في هذا العنصر من بينكم أيها الأفاضل من بين شبابنا في مصر إلى إخواننا من شباب بلاد الحرمين. فوالله ثم والله إن العين لا تجمع وإن القلب لا يحزن وإن لقطرة دم امرئ مسلم سفك في أي بقاع الأرض لنحزنون فكيف إن سفكت هذه القطرة في بلاد الحرمين في بلاد الحرمين الشريفين في بلاد العلم والعلماء بلا نفع؟ أرسلوا من نصرة من هدى لإخواني وأحبابي عبر أثير الحب في الله أرسل إليهم بهذه الرسالة المحبة الصادقة وعلى والله ثم والله لا أرسلها إليهم الليلة من منطلق الشعور بالأهليّة لا وإنما من منطلق الشعور بالمحبة والمسؤولية ففي بلادكم أيها الأطابل في بلاد الحرمين تربينا وعلى أرض الرياض وعلى أرض القصيم وتحت قدمي شيخنا ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين تلقينا فأنتم أصحاب فضل عليه بل أنتم أصحاب فضل على الأمة فمن بلادكم أشرق نور التوحيد والسنة وعلى قراتكم بيت الله ومسجد سيدنا رسول الله. وبلادكم تهوى اليها افئدة المسلمين. وانا اجلس الليلة الان بين عشرات الالاف من الشباب المسلم في نصرى. ممن تحترق قلوبهم. شوقا ومحبة لبلادكم بل ومن شبابنا الآن من يبكي بين يدي الله وهو يتذلل ويتضرع لله جل وعلا أن يمن عليه بحجة لبيته الحرام وبزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل أيها الشباب احذروا الدماء احذروا الدماء أسألكم بالله يا إخوة تذكروا هذا الوعيد أنا لا أتكلم كلمة من عند نفسي من أول المحاضرة ما تكلمت بكلمة من عند نفسي وإنما هو القرآن والسنة وكلام سلط الأمة تنبروا قول الله تنبروا هذا الوعيد الذي يخلع القلب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه شهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أكرر الوعيد أكرر الآية انتبه فكر في كل كلمة وتدبر كل حرف هذا قرآن ربك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فشتاؤه شهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة يا شباب هل نفر إلا من جهنم هل نفر إلا من غضب الله هل نفر إلا من لعنة الله هل نفر إلا من عذاب الله هل منا من يطيق غضب الله هل منا من يقدر على لعنة الله هل منا من يقدر على عذاب الله في الدنيا والآخرة يا إخوة والله الذي لا إله غيره الطعام في نارنا والشراب في نارنا والثياب في نارنا الطعام في نارنا والشراب في نارنا والثياب في نارنا قال الله جل وعلا وان ما من اوتي كتابه فيقول يا ليتني لم أوف كتابي ولم أدر ما يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني هَلَكَ هلك عني سلطانية خجوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون زراعا ذرعها سبعون زراعا فاشلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا على طعام المسكين فليس له اليوم هاهما حميم ولا طعام إلا من غسلين هل تعرفون الغسلين؟ الغسلين عصارة اهل النار من القيح والصديد هذا طعام اهل النار. الغسلين عصارة اهل النار من القيح والصديد. وطعامهم ضريع. هل تعرفون الضريع? الضريع نوع من انواع الشوف. ينمو في ارض الجزيرة. طعام اهل النار ضريع. قال تعالى هل اتاك حديث الغاشية? وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة كصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا, إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وطعامهم زقوم هل تعرفون الزقوم شجرة؟ تنبت في جهنم. قال تعالى. أذلك خير يزلاً ام شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وله كأنه رؤوس الشيطان، فإنهم لا آكلون منها، فما منها البطون؟ فإذا تأججت النار في البطون استغاثوا الله جل وعلا يريدون الماء ليطفر هذه النار المتأججة فيغيثهم الله بماء لكن أي ماء انه ماء كالزيت المغلي يقطع الامعاء وسقوا ماء حميمة فقطع امعاءهم قال جل وعلا إنا آت للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إن كالمهل يشوي الوجود بئس الشراب بئس الشراب بيأس الشراب، بئس الشراب وساءت مرتفعات حتى السياط تقطع لهم من ناح. قال تعالى: هذا من خصمان يختصن في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار يصب من فاكر أعسهم الحميد يصهر به في بطونهم إلا ولهم قطيع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أن يخرجوا منها من غم نعيد فيها وذوق عذاب الحريق قال تعالى ومن يقتل مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ شَهَنَّمْ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمة والله لا أجد وعيدًا في القرآن كله كهذا الوعيد لأن الله واهب الحياة يا أخي ليس من حقك أن تسلب حياتي أنت وليس من حق أن أسلب حياتك أنت الله واهب الحياة. ولا يحل لبشر ان يسلب هذه الحياة. الله وحده والذي يسلب هذه الحياة لانه واهبها. وفي الحدود الشرعية التي شرعها. في الحدود الشرعية التي شرعها. لولي الامر المسلم. وإلا لتحولت مجتمعات المسلمين الى فوضة. وإلا لم يأمن اي مسلم على او على دمه او على عرضه او على ماله فالحياة الله جل وعلا هو واهبها وهو خالقها وتلبر هذه الطائفة النبوية من كلام سيد البرية صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها ستكد الدم الحرام بغير حل. وسال الحديث اللي جراه احمد وابو داود والنسائي والحاكم لسنة صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب. تدبر كلام رسول الله. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا وفي الحديث الذي رواه النسائي بسند صحاحه الألباني من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا بل ومن أعجب ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ما رواه البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في السنن وصحاحه الألباني في المجلد الثاني من صحيح الجامع من حديث عمر بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن من أمن أي أعطى الأمانة من أمن رجلا على دنيه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا هل تصدقون رسول الله؟ من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرة بل تذكروا هذا لو اعطى مسلم ولو كان من افقر الناس ولو كان من اضعف الناس لو اعطى مسلم ممن يجلسون بيننا الان لو اعطى مشركا عهدا بالامان لا يجوز لمسلم آخر على وجه الأرض أن يكون عهد أخيه المسلم إي والله ما دليلك على هذا الحب كما ذكرت لا أتكلم بكلمة من عندي إنما هو كلام الله وكلام رسوله ففي الصحيحي من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وفي لفظ يسعى بها أدناهم على أعلاهم فمن أخفر مسلما فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل أي فرض ولا لا لا لا بل لو اعطت امرأة مسلمة امرأة مسلمة لو اعطت عهدا بالامان لكافر لا يجوز لمسلم ان ينقض عهد المرأة المسلمة ما دليلك على هذا ما رواه البخاري ومسلم ان ام هانئ رضوان الله عليها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان النبي يغتسل وكانت فاطمة رضوان الله عليها تستر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت ام هانئ تشكو علي ابن ابي طالب لرسول الله لماذا لان ام هانئ اجارت اجارت اي اعطت عهدا بالامان لرجل مشرك يقال له ابو هبيرة اعطته عهدا بالامان اجارت فلما سمع علي ابن ابي طالب وهو اخوها علي ابن ابي طالب اخو اخ من الاب والام لامه هانئ بنت ابي طالب فلما سمع بذلك علي اصر على ان يقتل هذا المشرك الذي اعطته مهانئ الامنه فشاءت الى النبي لتقول يا رسول الله زعم ابن امي علي زعم ابن امي اي اخي علي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن هبيرة اسمع ماذا قال النبي قال لقد أجرنا من أجرت يا أم هانك تدبروا يا شباب تدبروا يا شباب أقسم بالله الذي لا إله غيره ما أحوجنا الآن إلى هذا التأصيل من كتاب الملك الجليل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكررها للمرة الثالثة إخلاصنا وحده يكفي. وحماسنا وحده لا يك، بل لا بد ان يكون اخلاصنا وحماسنا منضبطين بضوابط القرآن والسنة بفهم سلة الامة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اجرنا من اجرت يا امهان ايها الحبيب ايها الحبيب الدماء هي اول امر يقضي الله فيه يوم القيامة بين العباد لانها حق دليل ففي الصحيحين من حديث هذه هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء على رؤوس الخلائق والأشهاد إذا خرج الناس من القبور حفاة عرات غرلة ينادى على القاتل على أي قاتل أرجو بالله أن تتصور هذا المشهد الذي يقلع القلب يخرج في أرض المحشر لكل قاتل كل من قتله هذا القاتل بيده يظهر له في أرض المحشر يدفع القتيل القاتل يدفعه إلى الله دفعه ويسوقه إلى الله سوقا ليوقف المقبولون القاتل بين يدي الله جل وعلا وقد نودي عليه فقرع النداء قلبه فارتعدت طرائصه واضطربت جوارحه ووقف بين يدي الله وكل قتيل يتعلق به وأوداجه تشخب دما أي عروق القتيل تشخب دما ويسأل القتيل رب العزة ويقول أي رب سل هذا فيما قتلني سل هذا القاتل فيما قتلني فماذا يكون جواب القاتل ماذا يكون جواب من سفك دماء المسلمين الدماء ليست رخيصة اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا اللهم رد الأمة إلى الحق رد جميلا اللهم إن نسألك بحبنا لنبيك وأصحابه أن تحشرنا معهم يا رب العالمين اللهم بحبنا لنبيك وأصحابه حفرنا معهم يا أرحم الراحمين اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم أورثنا حوضه واحفرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا اللهم لا تدع لأحد من اخواننا واخواتنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا لنا الا رحمته ولا عاصيا بيننا الا هديته ولا طاجعا الا زدته وثبته ولا حاشة هي لك رضا ولا نافيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم انجل المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي السودان وفي افغانستان وفي كل مكان واجعل بلدنا نصر واحدا للأمن والامان مakana. اللهم ارocks عن بلادنا الغلاء اللهم ارقوا عن بلادنا الغلاء اللهم ارقوا عن بلادنا الغلاء اللهم نجي مصر من الفتن منها وما بطل وجميع بلاد المسلمين انت ولي ذلك ومولاه هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويرمى به في جهنم ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم بتسجيلات القمة